اعرف احد المسؤولين في بلدنا الطيب الله يوفقه وين ما راح اكثر امثالهم اللي زي كذا الله يكثر امثالهم ويبارك فيهم وينفع به اعرف واحد من المسؤولين شخصيا تكلمت معه في موضوعه عنده امه في غيبوبة يا جماعة دائما ردها القصة انتبهوا يا بناتي يلي يلي تحاولين مع رجلته اللي صار مع امه انتبهي خط احمر امه وانتبهوا يا امهاتنا لا تحدون عيالكم على العقوق انتبهوا أبوي أبائنا أنت أبوي الرجاجين أمها في غيبوبها جلست أمها في غيبوبها عندها سبع سنين سبع سنين وأمها في بيتها في غيبوبها لا يمكن تنام ليلة وحدة في المستشفى إذا ما لها حاجة طبية لا يمكن إذا قال الله نخطها عندنا في جناح كبار الشخصيات يقول جناح كبار الشخصيات في بيتها ما تنام أمها ليلة وحدة في المستشفى ما عنا ممكن يحطها في أكبر جناح مبعد في غرفة مع أربعة ولا خمسة ما يقبل دخلت بيته وشفت بعيني أجمل مكان في بيته لما هو يقيبوها أجمل مكان زوجته من أشد الح... الحريصات على أمه ما استغربت أنا يوم شفت عياله وشفت تعاملهم أحس بالبركة في بيته عجيبة ما استغربتها والله يجمعت الخير ولا استغربت أن يصل في هالمكان. ولا استغربت أن الله يوفقه عنده حلال وعنده خير هذا هو المغبوط عنده ممرض وخادم خادمة عند امه وممرض تصور اذا صار في البيت ما يخدم امه الا هو بنفسه وبالوالدين ما يخلي حد يخدم امه وهو موجود هو بنفسه اذا جاء يخرج من البيت وهو وزير مرتبة وزير ما امر يقول لك واحد ان مشغول لا مشغول فعلا إذا جاي أخرج من البيت يقول اللي يقول أنا إذا جيت أخرج من البيت أحط راسي على صدر أمي يحط معاصر موجود حي يقول أحط راسي على صدر أمي و ما في غيبوبة ما يخرج، يا شباب اسمعوا اللي لب إن ما يخرج إلا و راسه على صدر أمي يقول إذا حطيت راسي على صدر أمي و في غيبوبة ضمت يديها على راسي شمت ريحة ولدها حسة ولدها ويف غيبوبة يقول اول ما حط راسي نفسها مهوب منتظم وبعد ما حط راسي بشوي تبدأ تاخذ انفاس منتظمة يقول بعد ما تاخذ كم نفس تفتح يديها كأنها اطمأنت على ودليدها ويف غيبوبة وينك يلي تحرم زوجك من ابوها وامها وينك يلي تحرم زوجك من ابوها وامها بكرة تنحرم ابنيك وينك يل مقصر مع والديك بكرة عيالك يناظرون يقصرون معك وين وين وين روحوا تشوفوا المستشفيات تشوفوا ما يعرف بالإقامة القصيرة عشان تعرف البركة وشلون صارت حنا نبي البركة البركة ما تجي بلحتي يبي لها فعل يبي لها ضبط نفس يبي لها تسامح يبي لها غضطرف يبي لها طهارة قلوب وهو بالقلوب مليانة ونبي بركة منين تجيينها البركة